يا قول يا ليتني قد لحياتي في All right. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بذ Fyحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا Fyحسب أن لن لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وأدين فتح من العقبة وما أدراك من العقبة فتح عقبة أو إطاع يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان